ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا تَوَرُّؤٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْقِفًا إِنَّ غِيظَ الْكَفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم لِيَجُزِيَهُمُ اللهُ احسَنَ ما كَانُوا يَحْمِلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ فتل يتفطهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون